وَمَا أَنزَلنا عَلَى قَوْمِهِم مِّن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ مِن جُندٍ من السماء وَمَا كُنَّا مُنغِلين إِنْ كَانَت إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ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 وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا, أحييناها أَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَسَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ العيون لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ افلا يشكرون سبحانه الذي خلق الازواج كلها منا انت بت الارض ومن انفسهم ومن انفسهم ومما لا يعلمون وايه له الليل نسلخ منه نهار فاذا هم مظلمون والشمس تجري لا يستقرر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر خدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلكين battle.